السلام عليك وبركاته السلام عليك أعوذ بالله يسمي عنه الشيطان الرجيم يسمى الله رحمة الله تعالى ويعطيه الله تعالى من الله وسهلا والمسفر بالله من شهور ينفسه ومن سيئات أعمالي نعمية لله فعالة فلا ملدة لها ونظر فلاهادي لها لا إله لأن الله وحده ولا شريح لها وأشهدون محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه ورآله بسبب الله ما لعب رد ما عملتنا إنه أنت ما بعد وقت العلامة نستقبلوا الحديث عن القصص القرآني وكل يا أخوة في بداية الحديث عن القصص القرآني ما الهدف من هذا القرآني إيه الهدف إننا نقرأ تكلم عن قصص القرآني إننا نأخذ القصة وفعل إننا أمر وقال إحنا إيه إننا نقرأ مثلا نذكر لنا قصة القصة ذو وبعد كنا ننصرف لأننا نوز القرسنا عندما نسلم كل. نأخذ المراد يقول ايه? العبر الله ربنا تبارك وتعالى قد كان في خصصية عبركم. قولينا ليه اخوة كل ما حدد في عجوة من ماضية. المولى تبارك وتعالى كله? لا. اذكر لنا بعض الاشياء اذكر لنا بعض الاشياء لان انا حنستفيد من هذه المرة. الامر يجدر الله تبارك وتعالى يوح ادرك المورة تبارك وتعالى ان تقع في المنزل ايه ما وقعوا فيه او ان تتجي من مثل فعل امر ايه امر ايه كنا بدأنا الحديث في الدرس قبل الماضي عن قصة ذو القرنية وانا هنتحدث عن ذو القرنية من حدة وجود الامر الاول من هو ذو القرنية فانا نكسر فيه الكلام وانا الى خمستاشر قبل ثم الامر الثاني ذو القرنية من رحلاته الثلاثة المشرق ورحلة إلى المغرب ورحلة بين الستين وبعد ذلك الأمر الثالث يأجود ومأجود غيرهم حقيقة عن خيار ثم بعد ذلك الدروس المستفادة من قصة زو القرنين وأن يخرج هو رجل أو ملك صالح مثل الله تبارك وتعالى يعني زو القرنين ليس نبي لما هو رجل صالح ما اسمه المولى تبارك وتعالى وإسم زو القرنين ومنع في سمتاني يقولوا الله هذا أصل الإسطنبال المغرولي هذا كان فلاه هذا ما زالت هذه الكفاءة ثم قلنا بعد ذلك يا إخوة ذكرنا الرحلات الثلاثة لما ذهب إلى مطلع الشمس إلى بين السيدين وقام مناء السن يجوز ومعجود ثم بعد ذلك في المحاضر المناضع عن يجوز ومعجودهم حقيقة من أمخيات وعلمنا أنهم من بني آل شباب رضي تتجي بعض الناس من فترة يقول لك والله يجينا ويجينا ويجينا ويجينا ذو الخلق تالي لبناس طبعا وهما الصينة. الخلق من خلق الله عز وجل. متى يأزى المورة تبارك وتعالى لهم بالخروض؟ يخروض. لهذا لدينا نؤمن به. ثم قلنا يا اخوة ما الدروس المستفادة من قصة الزقر منهم؟ انا اول درس. تمكين في الارض. مورة تبارك وتعالى قال مكننا له. انا مكننا له في الارض واهديناه من شيء سبب. التنكيب في الأرض وكلنا له ليه لن يكسرون فأمر الأول أيخوة قلنا أسباب التنكيب الإيمان الصادق من الله عز وجل جبنا لبنى الصادق لمنين أن المولى تبارك الله والذي قال زالد فقر على الكريم وعظ الله الذين آمنوا منكم وعظوا بنا الكذبين القشاشين المنافقين لا، إنما وعظوا منه الإيمان وعد الله الذين امنوا انهم لهم عمل الصالحات يستخلفون في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ويؤمكنن لهم دينهم ولذا القضاء لهم والاودينهم بعد خوف الامن يعبدونني لا يشركون بي شيئا الذين يمرطوا طرهات وعد عباده المؤمنين بالنصر ان لننصر رسلانا ورسلنا بسكيت الذين امنوا حياه الدنيا والناصر لمين يا اخوه لا اهل الايمان التمكين لمين لا الإيمان. العز لمين ولله عزه ولرسوله ولالمؤمنين يبقى ده احنا اللي المفروض ان فيه ان احنا, إحنا محقق الايه محقق الايمان ممكن يكون في تمكين بدون ايمان ده محال هذا مستحيل إن هذا التلام الله في الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ينزيله من حكيم الحمد اليوم ينفذ التكلم إن شاء الله يجب هذا الأمر السبب الثاني من أسباب التنجين المنهي الصحيح المنهي ليه؟ المنهي الصحيح كل تجد المسلمين مقاسمين إلى الفرق والغائف وجماعات وأعزاب مطورة وهم وكل مجموعة وفرقة وغائفة وحزب يكون إحنا على الحق وكل ما يجمع عنهم بحيحنا أمها للسلو وإحنا للسلو والجماعة ونحن طبعاً هي الجماعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولكن إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم وضح بياناً شافياً لها احتد في الى لبس الـ الـ المنهج الصحيح المورة تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هل الآن هو منهج جماعة كده؟ أو حزب كده؟ ولا هذا واصل؟ هذا واصل والله انت تزمت به يبقى انت منه؟ تعملها بالصحيح خالفت بقى لا استعملها بالصحيح لا والله نحن نجيب لها تقنمو لك لا أعطي لك بموت عشان تنتمي لحظة ولا أفضل وبفضل الله يترى نحن لا ننتمي لحظة ولا لجميع ولا لخلق ولا لطائف ولا معانا جدا لديها ولا نميل لهوا بالفضل الله بالفضل الله عز وجل على لكن أنت يوم من أنت منتمل طريقة مثلا أنت لا تنظر إلا من خلال ميل من خلال طريقتك أو حزن لكن نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا المرهج الصحيح هو مرهج الصحيح ده ما سقوله أحد يقول لك تعالى دحنا مع المرهج الصحيح قوله والله دائما بالصحيح هل الرسول بيضر بيضر بينهوش قال للجو صلى الله عليه وسلم تكون نبوة ما شاء الله أن تكون بأنه يكون في الهمة ما شاء الله الآن تكون ثم يرفعه الله عزيزي نوت النبي إسكباري ثم تكون خلافة على منهات النبو لأنه يظهر بلي يوم يحدث بعد تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله تشاء أن يرفعه حسول الله خلافة فيكم ده ثلاثون عاما فكان الخلافة انتهت بمين؟ بخلافة الحسن ابن علي مدى الله معاني ومجيش تأثير تلاتين سنة قلت لمنسى ست شهور اليمين اللي تولى فيها الحسن ابن علي مدى الله معاني وزي الخامس الخلفاء هو الحسن علي مدى الله معاني الرسول قال إن ابني هذا سيئت الحسن لعض الله المصلح به بي بين الظرفتين عظيمة من المسلمين لما تولى الخلافة بعد وفاة فعلنا بضرب التنازل عنها مين بمعودنا المسلمين يسمي هذا العام عام الجماعة المسلمين يجتمع الكريمات ومين؟ مرة أخرى قال بعد ما ترفع الخلافة قال ثم تكون ملكا عضوضا عضوض يعني نظام التوريش انت الدول الجمهورية دول العقلسية قال تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله بلا شأن يرفعها ثم تكون ملكا جبرياً هل يخبروا كل اللي أخبرواه النبي وقعهم لما يقع وملهي ثم تكون خلافة على منهاج المبنى طبعاً إحنا نجي معهم الصورات والمظهرات وقالنا فين الخلافة يعني. منهاج المبنى في السنبى عما تصور لما يجي أفسدوا في الأرض وعلى عن مظهرات واعتصامات رفع الهلال مع الصليب بيقول لك احنا مسلم بس في له وحده هل ياخد اس دي من هاجه النبوة من ايه من هاجه النبوة تكون خلافه على مين من هاجه على النبي يبقى تكون خلافه على طريق النبوه طريق النبي سلك ازاي في ماذا فعل من صحابه طريقه في, في التنظيم هل النبي ده كان سياسه وانشا احزاب وتعدديه عشان مصر تطبيق شرعي لا وللنبي عرض عليه العمر إذا تقرأه خالص قالوا إن شيء تقول لكا ما لجناك على مين لو أنت عايز لج ما لجبع لجمع أما كان ممكن نبي تفاول بس معه يشوفه بس إحنا حددوني حديه مثلا هل النبي دخل في تفاول؟ أنتوا اسمع بالحق وفاول على القرآن الكريم إما ما في تنازل بالنسبة لعقود لك ثم تكون خلافة على منات على طريق طريق النبي كان إيه؟ والله واحد قالوا يقولوني طريق النبي السياسي إذا النبي كان سياسي ودخل عمدريكا فقول له الله هات لدليل وزيلكي احنا يا أخوة صفقة قولنا الرغاية التحدي الموجودة ايوه هدو الله نصورات حلال والصورات لحلال قوله هات لنا دليل وحنا وغيرت لنا معها ها الدليل عمل الكتابه الصيني الدليل بقالة النظارة العالمية وانها او انها من دين الله يتبارك وتعالى ومشارك الله بكرة هتلاقينا كلنا معها لكن بدون دليل ما تشكوك يا طول التزم ليه؟ تلتزم خلاص <سؤال> هيخوض بتكون خلاف على منهج اللي خلاف على منهج النبوة يبقى تفهموا الكجان خلاف على منهج النبوة على طريق النبوة هو الكجان يبقى ده دليل التمكين ده يا اخواننا على منهج الايه لابد من, من اساسيات التمكين المنهج الصحيح لان الرسول قال هو المنهج الصحيح ده المنهجي الصحيح منهج الصيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته البنيه كل حديث كل هنا حفظيه وحديث الأرباب المسائي قال وعدنا رسولنا المعزة الدريقة زرفت منها العيوب واجلت منها القلوب قلنا لرسولك أنها معزة مودع فأوصيها معزة مودع يعني أوصيك بأهم أي شيء يدكلك الخلاصة في هذا الأمر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم لتقوى الله والسمع والطاعم فإن تأمر عليكم عبد الحشر فإنه من يعيش من بعدي يبقى وصوله مستمر وقع الامر وبان انهم هيعيشوا لكم بعد ده خبر خبر ده لازم يقعد وقع كما اخبر النبي صلى الله عليه اختلاف كثير يبقى الاختلاف ياخد واقع في العمر مش لازم اختلاف لا بد ان احنا بقى هتختلف ما وقع الاختلاف, لابد الاختلاف. لابد الاختلاف. من يوم اللي عزموك بعد فصار وقت ما قعد اختقال فعليكم فعلي التعقيب أولكم لما ترى الاختلاف تشوف الناس كلهم مدفاقين تعمل ايه؟ بسنتين بس جدا وحقولوا لك على سنتين مني قال لك لا يا رسول عبدالأجمال حتى لا مش عدي اختلافين وسنتي بخلفاء وراشدين من بعد طريقك وطريق مين؟ أصحابك <تصفيق> عبدوا عليها بالنهاتف. اياكم ومحدثات الامور في انه قلنا بتاعكم طلعا. يبقى المالها لي الصحابة هنا طريق النبي طريق مين? من الصحابة. اي واحد اقول لك بطري اتنع المالها للصحابة. تخش الجماعة تأتنا عشان اتنع المالها للصحابة. قلوا ما النبي قال لي طريق النبي طريق الصحابة تعكي نشوف انت هل تعمل الصحابة عمر جدا? بس الامر والله يا اخوة ما يحتاج. لف ولا دوران ولا ولا اي امر اذي الرسول وضح قال لي عند لما تشوف احتلاف. على كبين? بطريق وضلل الصحابة. الصحابة تقسلوا. هيقول لك اقول خالص. انت بقى دمنا جدا صحي. طب ايه الصحابة عامروا الحزب. وبقى صدق عن الحزب. اخطاروا الحزب. عشان نوس الحياة السياسية في المدينة. ها? يبقين فعن خد الكلام تلك? قول له والله ضربت حاجه والله تعالي انت مش عارف هنعمل كده وكذا وقول رسول حديد قريب حديد المنهج الاسير عايز الطريق وضيقني صحابه عملوا اشني ما عملش تقول له انا بتعرش نطلع كل يوم ناخد لنا 40 يوم نروح افغانستان وضرب مش عارفين عشان نتعلم يقولوا ليه يا اخي صحابك نطلع كده ياخدوا بعدهم يوم بدل المكان كده وكده وكده يدوره بباصل نعمل حضرة. حضرة دي قولك يعني عشان بيحضرها الرسولة. خلاص. هنوعد نعم تعملون عود لزك كده ونوفق. والنبي عاملوا الصحابة. ونبقى كده عندها لسه لست على طريق الصحابة. يعرفت يا في تاني امر في نفق الممكنه. دي بقى طريق الناب وطريق اصحاب الكامل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. اتركت اليهود الى احدى تركت النصارى على ثلاثين وسبعين فرقة. امتي على ثلاث وسبعين فرقة. دي ثلاثة دل... وسبعين فرقة دي بصور. بصير الفرق مش مش هما ثلاثة وسبعين بس. عد كده دلوقتي. ثلاثة وسبعين ورقة. ما تحدش عاد انتبتي. دي بيقول لك كل شيء يخرج طريقة. بيقول لك الطرق بعدد انفاس الخلاق. يعني انت تجي تجيب لك ايه? مثلا ان اسمك ابراهيم دولة عامل طريقة خلاص طريقة الجعفرية الشازونية الادريسية المهنبية اي شيء سنوا انت ما شئت اقولوا احنا تعملوا طريقة يجيب بيهو اقول انا ده طريقية انت هناصر الله يقول له ده انا حتزيمك بقى اسكر تقول كذا وكذا تقول له النبي فعلا كذا الصحابة فعلا عرفت اخوة الامر هذا واضح والمصور ضحيح هذا ضوار قبيل. حواجهولا كلها ده. ايبتش. ليه انت تقول انت على الحرب. في ليه انتش مع الحرب. اني قولك الرسول اه? ما علينا انا وحسحها. طيب الرسول انا ستفتلك امه النبي كان ترادوا السبعين في القاة. كلها في النور. مش معنى في النور انه مخلجة في النور. لا انها تستحق النور. لكن ليس هي. بسرعة تفتلك كله معنى اي او اتخذوا دفع اللي في النور. ما قلناش انه مخلجين في النور. لكن ده استحق اللي ايه? دخولي النور. كلها فنان إلا واحد. واحد منه. والله يا إخوة لو أشوف الرسول أعطي زوابنا على الكلمة. وربي ما ينطقوا عن الهوى. واضطرتكم على المحجة في البيضاء. لو الرسول أليا التي على الحق. ما كنش عرفت عن التالية عني بعد. قل لك على الحق. على يدخل يدخل يدخل على في البيض. بعد ذلك كده بأنه كل واحد يقول لك انها الحق وقال له واحدة الرسول قال هي التي على الكتاب والسنة الصفي ولو على الكتاب والسنة لو بعمل انت بتعلم وضر القبرة يقول لك هو من مقامه ابو رحيم ومساء الله اها اها يا فبناها يا فبناها وما والحجر كان بيعطف عليها مقامه وقال له طبعا مبنى التانية لابن يسأل هو اخذ احنا على الكتاب والسنة أما الخوالس كان بطول كتاب والسلّة مش يخال يا أزو بحمه إلا الله وكفره مش خذ مقرآن للسلّة أردو كتاب والسلّة طيب المعتزل مش خذ مقرآن للسلّة بطا كل فضل خذ من كتاب والسلّة كتاب أصول لماذا قال اللي بصنصر للك عشان يضع بيان يحتاج فيه انت التسل الماء أنا علنيه وأصحابه شو؟ كتاب الأصحاب دي عشان يقولش ما انا عليه زي مثلا اخوة لو انت والت الواحد اللي عندي روح مثلا مجال فلان معي زيزلها بلميين مجال فلان فقول لك بص يا بني تروح تمشي ميك تشمام وبقى تكسر ممكن تتوق لكن لما لك انت هطلح مجال فلان انت بتاعي مش وراي كده احصى فرسول كده ما انا عايز ما تضلش بقى تسير كبعا ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكبير. اللي ما فعلوش الصحاب ما تفعلوش بديه. خلاص يا اخوة? في حد في الكلام ده يتبس عليه. مصر انت عتسمع الكلام كذير. عمش عايزين تقول له ده النبي اللي عليهم والصحاب. ماذا كان عليهم ده اصحاب العرب منتي. زي الامام احمد امام اهل السنة والجملة. لما تقول إمام أهل السنة لا يُصرف هذا النفذ إذن مين؟ محمد رحمة يندنيا محمد أول مبادة كتابة وصول السنة قالوا وصول السنة عندنا السنة لالدين والعقيم والعباد والمعامل والأخلاب وصول السنة لالدين يعني وصول السنة عندنا قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسنة والاقتداب به في فيه؟ قال لك الدين ده عقيدة وعبادة ومعاملة واخلاق وسلوكه. يبقى اتمسك ما كان عليه الصحابة في العقيدة. يبقى زي اعتقد مين؟ اعتقد الصحابة. السلوكة زي سلوك يبقى في كل امر ومورك كان ما صار عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهة جايخو احنا ذكرنا اشتركنا ما كنا خصائص. من خصائص هذا المنهة جايخو ان بان التعليمات في هذا المنهج لا تاتي الا من الكتاب والسنه تعليمات تجيك في هذا لا ولا من كذا ولا من تنما التعليمات من الكتاب والسنه قال الله قال رسول قال السلف الصالح تجيك تعليمات من حد ثانيه الاهل السنه وانا مصدر الاستدلال عنده الكتاب والسنه بفهم مين محمود الجهمية قال كتبوا سنة فهم الجهم لسطوات والمعتزلة كتبوا سنة فاهم واصل بن عطا لك كتبوا سنة فاهم مين كتبوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه منهج واضح وفيش خلاك واضح غاية ومع. ما في عندنا سرية أبدا تقولوا منهجة والله منهجة منهجة نجل الصحابة طريقة رسول طريقة الصحابة ايه ما فيش اخونا كلام اقولك والله ده بالك تقفل الباب يا ابني عشان الكلام الايه طب عشان الكلام ده تحت طب بص تيجي تقابلني بليل عشان خاطر ايه ما فيش خالص السريه اللي كانت في اول وبعد في الدعوه بعديها في السريه خالص الدعوه كامل في نقص اليوم اكملت لكم دينكم محتاج في حاجه ثاني؟ خلاص ده منهج كامل الدعاه منهج أصف لكل دي الأحيان دي العام ودى أصف الجامعة ما بينا الصحيح ولذلك انتما ستكون بمنهج اللي وضع بحزب الله عز وجل وفي حزبين حزب الله وحزب مين؟ الشيطان اللي لم تكن مع هذه الطائفة انت لم أعلمين لكن هل الحق ممكن انها تعدد؟ تراصل حق مع الصوفين حق مع الشينا حق مع دمعة كذا فرق الكزر. هل ينفعل الله الحق معكم؟ الحق هو غيره. وعزيك الرسول قال لي هي الجماعة. الجماعة واحدة. وربي قال له اعتصنكم جميعا ولا? وأن هذا صراطي. كم صراط? استقيمة. تبعوه لو تتابعوا للسبر. السبر يليه النيا الجديد. خلاص يا اخوة? اللي طرحه منهاج النبي. هل منكم تمكن الامة? الرسول قال على منهاج مين؟ نفس طريق النمي طريق أصحابي من أسباب التنكين هي الإخلاص والدعاء طبعا نحن نسينا من دعاء وماذا يفعل الدعاء؟ إذا كلم الشافع قد احتهزوا من دعاء تدري بما فعل الدعاء سهام لك إذا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد القضاء دعاء لأحباد الدعاء هذا إيه؟ بل العبادة كل لها هي العبادة كل لها يدين كله عبادة يومين تنتهي دعوة مسألة ودعوة ايه؟ أدعاء عبادة انت بتصجي انت بتصجي صلاتك ليل كأنك بتضع ربي دوتا خدم الجديد شو سلما جل رجل وانه وهدو اسأل ربنا بينا من النار وما ادري ما دندنت وقارا دندنت ومعاز وحولها ما دندنت تجلس المجلس سليم عشان انا رأى يخفر لك بحامك ومشكلة كمتين منهم خلاص يقول الدعاة سلم من أسباب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتها وصلاتها وإخلاصها ننصرها مين؟ إنما ننصرونها بضعفائها والضعفات هو بالدعاء طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبادئ خلاص <تصفيق> يعني زي في اخونا المسلمين اتصلوا ومعرفكم مع من عدوه لكن اول ما وجه القتال اذ تستغيثون ربكم يستجيب لكم وصدق عن يوم ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت في كل غزواته في اوروبا وان ينصره على عدوه قال في غزوه القند قال يدعو الاحزاب اللهم اهزمهم وسلذلهم هذا ليه ده الدعاء؟ ورسول فليل تبدر باغغ أنه حتى نسقط بيدان منه؟ من على كتفين صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر يا أخوة برضو من أسباب الـ النص الـ الإعداد الإيماني والمادي والأخذ بكل أسباب التنكين بس الله معزي المهاركي كده ولمطنقر عدوا له ما استطعته من قوة ومرد باطل بس في الإعداد المادي يا أخوة ما ألشي ما استطعت الإيمان لابد منه. لابد يحقق. واجب. لكن بالنسبة لإعلاج المادي. ألاه؟ لا استطاع. هل ترهبون به. سلاح ترهب به العدو. السلاح يرهب العدو. يقول الله تهمه. عندما نضمه وحجاره. لكن ترهبون به. سلاح ترهبوا به. الله سيقول. لكن على قدر السلاح. ما كلفت المورة الله. لكن في الإيمان لابد تحقق مين؟ لابد تحقق ليه؟ تعقضوا لما يبادي أخوه أسباب التمكين إذا الأم عايزة تمحين عايزة عايزة وعايزة ناصف هذي أسباب التمكين بغالي الكتاب والسنة والله إذا واحد ضد في أسباب تاني تمكينه بس أحنا ملايبه الكتاب والسنة الفاهمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعين من هذه من الدروس يا إخوة الأمر الثاني والدروس التي تأخذ من قصة القرنين لا يستون ما فيش إخوة فرق في فرق من المسلم والعاصر المسلم كافر طائع العاصر يستورد من؟ لا يستورد ومعنا خدنا من قصة الزفرة غيرنا كيف قال أما من ظلم يصوف ومعذقه ثم يرده يا ربي فيه وعذقه بعذابه من آمن وعبنا صالح لقوا جزاء للحسن وسنقول له من أمرنا يسوس. يبقى هل هو تسوى بين الناس؟ لأ فرق من المؤمن والظالم هو ليه الكافر. ولذلك يا اخوة هذا زو القرنين فعل ذلك. طيب المولى تبارك وتعالى هل تسوى بين عبادي؟ هل تسوى بين الخلق؟ الصالح والطائل زي ما انتو شاهد انتخابات دلوقتي. صوت اعلى رجل في الامة زي صوت اعقد رجل في الامة. أفجر واحد في الأمة بصوت وأتقى رجل في الأمة هلأ قلنا الدريبرة دهل من الإسلام؟ في كانت الشورى، الشورى لما مين؟ خيرت الناس خيرت الفام منها تسوي شيء يا إخوة؟ بدلوا دي الأمر لما بيه تسأل واحد عام يقول الله يا راكي البلد نعمل إيه فيها؟ هو أصلاً في يعرف زي ماسلا ان ينفع انت في الدنيا ماسلا ان بروعت ولا بروان انت اللي كنت عميل عميل تاني بروعت واحد في الشرة في العالم ايه هزي اشتشيرة كده اعمل عميل قلب ودعمل طرحها المساهل فهو هذا القص اللي بيه بتاني عميل استمتاع مع الناس حيبوتو انها يوسفت ايهو انا فورك الناس لذلك الشورى في الإسلام، الشورى المعاملين، وقالت الجيومش والماء في كل فالي، بتهموا الجسم، تجيب الأطباء والمهنجسين، بقول لهم إلا إحنا كلا دوار عنا بنعمل إيه؟ عايزيش هنا تحل، تلك الهو رائع بي تاخد فكرة من فلان فكرة، لكن تستفت انتظارها، ده باقلكم عالباوكم إيه؟ نعمل إحنا، بسيبه واحد ويسأل، وذلك ده المرادة إيه؟ اللي أم الأهل، مين؟ تعريف الشيوخ في في امريكا الفاشله مجلس الشيوخ الشيوخ اللي هو في مينو مجلس الشيوخ بياخدوا تلم من كل ولايه مثلا من تقوم ايه بعنايه الاثنين يعني, يعني فكر او مش النهارده بالبيت ومسيب الامر على انتان اللي مع اكثر اكس أن الانتخابات دي تعترف بالكم ولا تعترف بالكيف. ولا تعترف بالكيف? نزل استاذ الدكتور وراجل يعني عالم وخبيب ضربة واقتصاد. ونزل قدام واحد كده ينزل انتخابات مسلا شخصة وعمدة مسلا. ونزل واحد كده العيلة بتاعته وميعرفش فك الخط ولا يقرأ. بس مع العيلة بتاع فرقاش العصبيات. من هاتسا? طبعا تجي هذا هل... الاخر زيك شوف كده ليه؟ الإسلام مفرق يخي صوي شو كي مع الله؟ قال ربنا تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالوجينين؟ مهلكوا كيف تحقينا؟ فقال ربنا تبارك وتعالى هم نجعل الذين آمنوا وعموا الصالحات كالمفسدين في الأرض هم نجعل المتحين كالفجار؟ قال ربنا تبارك وتعالى هم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصانعات سواء نحياهم ومماتوا بساء ما يأخمون هل هذا ربنا صور وعض عاصف وقال ربنا ترى ربنا كان فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستور أما الذين آمنوا وعملوا الصانعات فلهم جنات المأوى نزل هم يتغل أعمال وأما الذين فسقوا فما هوههم لما أرادوا أن يخرجوا منها وإذوا فيها وطيرا وذوقوا عذاب النار لأن كنتم به تكذبين ولذلك يقوم لا يستوهم في الدنيا ولا في الآخرة. حتى في الدنيا لا يستوهم. رسول صلى الله عليه في كل من أصحاب يسعى لأيوهما أكثر أخزر للقرآن في قدم النبي. ما يتمنى ما يشوها دا. لكن أيوهما أين؟ لا شهيد وقتنا. أكثر أخزر لكتاب الله تبارك وفعله. ففي يوم القيامة لا يستوهم. للذين أمنوا عموا الصالحات. شكرا في الدنيا جعل الله لهم مخرجا. ورزقاهم من حيث لم يحتسل ودافع عنه الله يدافع عن الذين آمنوا ومتل الله عز وجل في الأرض وفي الآخرة يسكنهم الجنة دار النعيم بمقعد صدق عند مليك مقتدر قال الله أسعدهم المولى تبارك وتعالى من النعيم ما لا عيون مرعات ولا أذن سنع ولا خض على قدوج أعطى ظليه لا يستوي أصلا ضائع في الدنيا ويوم حتى يوم قاموا فيه تفاوت مر على الصراق، كل الناس يتمر على البرجة واحدة من يمر كالبرق، منهم كالريح، منهم كالأجواد الخيب من يتكفع على من يحبب على الكلسة. ليس كل الناس يقوم، في الدنيا ولا في الآخر أما في الآخر طبعا الذين فسبوا وكفروا في الدنيا طبعا بأرز الله بالمعاصر يذبهم الله في الدنيا، ويعزبهم فيها وفي الآخر يسكنهم النام، الضار البواء التي عندها الله طبعا في بذانهم فيها عزام دين؟ الإيمان سبب قال ربنا تقوا الرب لا يقضى عليهم يموت ولا يخفف عنهم من عذابها فذلك نجزي كل كفور وهم يصيحون فيها ربنا اخرجنا نعم الصالح الغير الذي كنا نعبد اولا ما يتذكر فيه ما يتذكر من تذكر جاءت من ما اعطينا في الدنيا اتقتوا اعملوا الخير طلبوا لهم ليه الامر الثالث يا اخواتي السادس من قصه زكريا كيف يحقق الأمن والأمان؟ والإيمان بين الراعي والرعي حق الإيمان الأمن والإيمان بين ليه؟ بين الراعي وبين رعي دي مشكلة الأمة نعمل الآن بنبع فيها مش في علاجة كتاب الله تبارك وتعالى هل أقل إلا بالتعارب بين الراعي وبينه وبين الرعي يقول الأمن والإيمان خلاص؟ والأمان وهذا يوقف من قوم ذي ذي عندما كان يأخو رعياته ويدمين ان الايمان بالله وحده ولا شريك له ويقسم لهم الامن والامان ويمنع عنهم الفساد والمفسدين كما فعل عندما منعهم من منعهم منع عنهم منع عنه زو... منع عنه ياذو مجد مش منعهم المفسدين حقق لكم بماري ياخذ بشكل تعاون بين الانحايات وما بين المحكومين الفاعلين بقوه زي. مش عم من هذا النفس لو حققت لكم الامن والامان بايه من افراد لابد بده ايه تسائلين عن هذا ايه هذا آمن ويظهر طبعا ذلك من قوله أما من ظلم في صفاً ثم يورده إلى ربه في وعذبه وعدم النهر أما من آمن وعمل صالحاً فيه وجزاءنا المسنى وسنقول له الأمر نصر ما سوىش من الليل من الجميع إنما هو كل هذا الأمر يا إخوة تحمق الأمن والأمن على الراعي وعلى مين وعلى الراعي طيب هذا الأمن والأمن يا إخوة جاء الإسلام وجعل حق للراعي حق للراعي يعني إننا إحنا لا حق على إيه جمهورية هو لا حق إيه؟ علينا. لنا حق على السلطان هو حق إيه؟ كل واحد لو قد يأدي إيه؟ يأدي حقه لقد قلت له والله إن هو يأدي لحقه وأنا لو أدي له حقه وننتظر إليه زي الأمن وآمان في البلد ونلزل تأمن وآمان أبيته ولذلك يقول حق الرعية على الرائعة حق الرعية على مين؟ على الرائعة أولا أن يحكم فيهم بالعجل والحق ولا يظلمهم يحكم بينهم بالحق والعدل ولا يظلم ورعيتهم وذلك طبعاً هذا يقرأ مدينة الكتاب والسولة طبعاً ايه؟ تأمل بتطبيق الهدف ولا يقول إلا إذا ضبق فيهم شرع الله الزوجة ليكون هذا إلا بتطبيق شرع الله تبارك بتعلم طبعاً شرعة الله تبارك وتعلم أن الكبير والسقيق ويكون خلاص إذن كذلك قال ربنا تبارب وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة فيها فاحكم بين الناس الحام ولا تتبع الهواء في ضلك عن سبيل الله إن الذين يضيبون عشرة سبيل الله هم عدى مشاهدهم بما نسوا بما نسهم ربنا تبارب وتعالى وأنحكم بينهم بما أنزر الله ولا تتبع أهواءهم وحضرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيرهم ببعض دنومهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكما جاهلية يغرون ومن أحسن من الله حكما لقول يوكي في, في حكم ربنا وفي حكم ليه؟ جهد. لن تستطيع أن تعدم إلا إذا حكم في مشراء الله لتباربت الغربنا تباربت عنه لأننا نحن بما أنزل الله أولئك الكافرون هم الظالمون أولئك أولئك أولئك الفاسق فاسقه لما جاء أسام ابن الزيم ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة يخوى مخزومين صرقت بيته اللي بصلاً القطيفة القطيفة لبلغ الكامل نصر فاجاء عشان مطمئن عنها الحمد فبلي مخزوم قبيلة كبيرة في القريش فظنوا أن الحد يسقط بالمين الحد يسقط من حمسين يسقي القطيفة القدمة من حجاب تم منها مثلاً خمسة درهم بلغة درهم ولا مقرر المصر فهذا الأمر هو الوصد بلغة أربعة درهم فنحن نعطي الوصد درهم بحيث أنه نوصل درهم يا أخوة طالما وصلت السلطان الحاكل من فاش حال يتنزع عنه المصرط القاضي ما يحكم فيها ما يفعل نزع إلا في القصص قتله فطبعاً لو وصل على العربة يا الله عليه وسلم هم طبعاً عايزين كان يقومه فإنه برفض يشفع عند رسول الله قال لك وسامة ابن زين وسامة ده أبو زيني بن حب رسول الله وسامة ابنه حب رسول الله صلى الله عليه يعني سيدنا وسامة ده مرة خرج إلى من بال فراح خبط كان أسود شريك السواديان فلما خبط راح خبط في الباب فشو جويته فالنبي عندي سيد عايشة عميضي عنه الأزع الدم يعني السيد عايشة قالت فاقه هو تضو زادوا دين في مسأل عميدي ارف المسأل تفعل هذا ايه تشيل عنه الدم تميض عنه الأزع فقال لني بصنا فمسح عنه الدم بفمي يعني مشل الدم بموكي ثم قال لو كان رسامة جارية لحليته وزينه حتى وفقه. لابن ايه ما فطبعا هو رسول لا بتوش السيد عيشة كده من ايه? هذا امر طبيعي. كان ايه في انسان ما سنتقول لقوابها يا شاك منظر ما دارشة تقول ايه? راس هذا امر ازيك رسول ما عامل من هي ايه? الله ازاي يعني هو لو ابنك هتعمل كده ولا ده هذا امر ايه? جيبيني وفضل يعني. ازيك رسول لابن معنى في السيد عيشة لهذا ليه لهذا ليه? رسول ما مع وسامة فوسامة زيدة دخل عن النبي عشان يشفع في ميه المرأة المخزونة قال النبي الأوما قال هذا النفل وصلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم هتشفعوا في حد من حدود الله هتشفعوا في حد من حدود الله ثم أمر أن يؤتى لو بالبناء فصعد عنه وجمع الناس قال الناس إنما أهلك من كان قبلكم ثاني إذا سرق فيه الشريف الترقب وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد وأيهم الله لو أن فاطمة تبين في محمد سرقت لقد قضعت إيه فتنحك له مشكلة لا تضربتها لو لأحاشل فاطمة للقرب لك زورة لو فاطمة بنت, بنت محمد سرقت لقد قضعت إيه وإنما قال لكما كان قبلكم وهيلكم برضو أنت إيه سور المحسوبية والمصادة على قلب وزيك احنا بنقول العمّة لا تصلح إلا زي كان الرجل إليه؟ المناسب المكان المناسب. هكذا الذي كان يفعل. المراجل الذي يقول لك الرجل إليه؟ المناسب من النساء ياه. في المكان إليه؟ المكان المناسب. مش, مش مناسب. طبعا حان الروح عن يبقى الأمر إيه؟ فلابد إضابكم إيه؟ شرع الله كبير مكان. أمري الثامر. من حق الرعي على الرأي؟ ان ينصح لهم دائما ينصح رعايته ويعني وزي ذلك قال ابن الصفر راسل امام يلي امر المسلمين ثم لا يجهل لهم وينصح لهم الا لندح معهم جميعا فمن نصحه هو راعيه حاجه ان حق ينصح الرعي. ردها الوارد في الوارد في ثالثاً الرعيه رد هاي المال بالوراثه ثالثا من حق على الراعي ان لا يغشه لا يغش رعيته قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عفد استرعيه الله أم يموت يوما يموت ونغاش برعيته إلا حعر الله عليه إنت fronts ورابعا من حق الرأي مسلوخ أن يرفق بهم ولا يشق عليهم ليس يشق عليهم فأشك فيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله對啊 from الله من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق بهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. عشو أنت يا ربنا أدك منصق وفي ناس رفقت جيه ربنا نوفق بيك وشقت عليهم وشق المورة تبارك وتعالى إيه؟ عليك رأس يا أخوة وأخبر اللجوزة الله على سلام أن كل راعي سيركي عند تبارك وتعالى واكف عنه عند ربي وأسأله وعن من استرعاه. والله سائل كل راعي عما استرعاه وحافظه مضيح بدأ إيه دلوتي عند ربنا كلفة فيه؟ في بيت الأسالة عن أولئك الأسالة عن رعيتي بزيبط انتحاكك يبقى يبقى هذا ما فعله ذو قرنين يبقى حكم فيهم في العجل وفّرهم الأمن والأمان ومنعهم المفسدين في الأرض دعا رعيتي بالله وذكرهم الأمن من يوم حق للرعي على الرعية لو كان ده يحقين عنده كون يوعد مرسوط لا يجب يعد بيننا. ولا بد ينصح الرعية ولا يغش رأيكم لكن لما تيهوا حقه هو عليكم يقول لك طبعاً الأمر يدى الشقة على نفسه أصف ظلم أصف فعل أصف هو حفى جمعته أصف قال كاذا أصف طبعاً أنت تجد الأمور هذا طب حق الرعي على رعياته أستنقوا كل أم وإنت كل واحد حق قد أنت كل أخو أصف في حقك لما أنت لا تقصر في مين في حقك طيب أدنى من كتاب وصنة قال أن يصر الله وسلم الحق الرأي هو أن يسمعوا لهم ونطيعوا ما لمأمورهم بمعصية الله تباركت إذن نسمع ونطيع بلا ما نأمر بإيه؟ بلا ما نمأمر قال ربنا تباركت علي يا الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا رسولا وقول الأمر للكم قال قال لنا تعفو الظهرات قلوا لك استغطى لك لمعصية قال لا أخذ لأنه هل الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر؟ لا انما بعض من امر تابع لمين بعض الله تبارك طب امرنا ان احنا ندوكم مثلا فين فين فين لا احنا على جنيه بمعصيه خلاص يا اخو يبقى طاع النبي في المعروف استرضوا اما جماعه ارسلهم وامرو عليهم رجله فاخذه يا يا منايش ايه لو شكيت فطبعاً الـ الـ الـ الـ أمر عليهم وراتهم، فهو طبعاً قال لهم الرسول أمرني عليهم وأمركم أن تطيعوني، فأوقد لهم ناراً قالوا يدخلوا النار دي كيش إنما هوني فطبعاً ترددوا يمعا يدخلوا فقال بعضهم وبعضنا الله تبعنا، تبعنا الرسول صلى الله عشان نفر من نار، خشي نار فلاكروا ذلك اللي قالوا الله لو دخلوها ما خرج منها لو, لو دخلوها ما خرج ما خرج منه. إنما في المعروف. الطاعة فيه? في المعروف. لو قالك تخرج علي. قل الله يجب أن أخرج. ودهو أمر. طيب نصع الأولى في ولا برضو لا يدرس. خلاص يقول لا بعد ايه? في المخلوق في المعصد. خلاص? تسمع وتضيع في المعصد يقول لا, لا لا سمع علي. ولا ايه? ولا بعد ما طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قالوا سبحانه ماذا نقول معصى بالعزو الإيمان أنت تضيعه دقوبة تتقرر به للمرأة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أضاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد فقد عصى بلت معصياتي إمام هذا دمعصيه مين؟ من الرسول معصياتي هذا دمعصيه مين؟ الرسول لقى صلى الله عليه وسلم يعني مثل ذلك قال لك والله هزيل اينا تولقفنا عاجم في البيت. نعمل ايه? بس امر المعصير. خلاص نعمل في البيت. خلاص يخل. هنوم بالله نعمل مظاهرة عالية. سين يتوقع عادنا في البيت. هو امر المعصير. وليست معصير. خلاص? لكن هل لنا اولا بتوعيشكم مسلا ان يكون مسلا مواطن. اه مسلا لايف على مسلا او ياسر قبل. ده دي هادي وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرض السمح والطاعة فيما أحبه وكره إلا أن يؤمر بمعصيته فيؤمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة أصلاً نزفة ما سمع ولا طاعة تخرج سمع ولا طاعة فلا تخرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيروا لنستعمل عليكم عبد الحباشيت كأن رأسه زبيب يقول لك عبدي لانك في غالب ان العبدي اصلا لا يكون حاتب. فلو جيه هو ايه لحد يمع ايه? عبدي حابي شكو رأسه زبيب. قال لك دي تعبيني. تقول ده شكل وحش. مروس زبيب يقول له قد نعبدي ازاي? احنا فهم? لا بد نعمله ملوية دي ليه? ملوية العنم. ايه لبقى زبيب. ما أي حاجة ايه حاجة احنا رواتي. فطوله له هذا من الامر ايه? يبقى لا اسمع ولا ايه? يبقى نسمع ومضيح الله بس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ينهاته عن ليه ما يفعله كل رعية مع مين؟ مع ذوك إذا قصر الرأي في حق رأياته واستأثر بالدنيا لنفسي هو قصر في حقين ما عدل شي بهم ولا نصح ولا حك كان في الشرع الله تبارك وتعالى واستأثر بالدنيا لنفسي نعمل إيه معه؟ إذا فتوصول معه طبعا إحنا مقامل إيه؟ ذكرت خلاص عم عملنا ذلك خلاص. طيب إذا قصر رعي في حق رعية ولمعبية حقها وستأضر الدنيا لنفسه واضطرة في الزنوب والمعاصر. فهل الأمة دهن عليه؟ خلاص دهنون طبعاً لدعاة الاستعجاء يقول أخوة طبعاً يذكر العيوب على المنابر؟ أو في المجالس اللي الناس عليه؟ أو كيف يفعل؟ أنت ما دهنون يشكل تصوي دهنون الناس إيه؟ يقول أخوه؟ لمشي عايز تنصحه ورح نصحه طيب مش عرفت وصال أبيه فقد الذي عليك بس وقال من أراد أن ينصح ليدي السلطان فلا يديه علانية تانية. ولكن يذهب إليه ليأخذ على يديك إن منه إلا فقد أدى فقد لأني أمور الناس لا تستقيم إلا بهذا يا وفي زمم من أزمه في الظلم يعني هل في زمم الأزمه ليس فيه ظلم لا يبقى أن أمريكا في الظلم عندهم مش ناس مشاي تاكل يعمل فقراء في, في امريكا ها؟ وقعدين مثلا انت في قمة الفقر مثلا ان احما فيه اشدتين شطرة من الامن هل ده معنى انتظروا طبعا هم أخبرها. ما في بلد ما في الزر ما في وقت من اوقات ليس في الزر ولكي وقت ما في الزر يبقى احنا عايش سطوبة العيشة في زمن المسيح انت على قاتل عايش في زمن المزن سيدنا عيسى نزلت الامن على الارض وربنا امر الارض ان تمبت وطبعا خيارات الارض وفاض المال حتى لا اكبره ها احنا عايشين كده ايه? لابد لا في ظلم. لابد ظلم هذا ماذا انا فعل تقابل الظلم بظلم? هو ظلمة. تقابل الظلم بظلم اخر? تقابل الفساد بفساد? وزيك شد كده الرسول صلى الله عليه سلم قالت انها ستكون بعد اثنى. اهو نبقى اخبارك اتحسن أثر عن إيه؟ يعني أن نسأفر بالسلطة لنفسي. وبالماء. خيارات البلاد. ستكونوا بعد أثر. خلاص؟ يعني أولاية يأخذون الدنيا لهم. وأمور تنكرونها. أمور تنكرونها. خلاص؟ طبع الحديث ده فين أقول أمام أحمد بأبو خالي المسكي. إيش نعم أمام أبو خالي يعني كده خلاص. أبو خالي أو مسكي المجيش. كانت تبتنيه بعد ذلك. الناس تكونوا بعد أثر وأمور تنكرونها قال يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم تؤدون الحق الذي عليكم أو حق نحن وتسألون الله عليكم يبقى أن أدير وحقنا نسأل ربنا سبحانه لأن حسن البصر يقول قال إن المجيل حجامس والسقف والله عليهم قال الحججت إمك في عليه دي عقوبة من الله عز وجل فلن تستطيع أن تدفع عقوبة الله بأسيافك رب نزل عليك عقوبة فحل دبيدك قال أمر الله لا يدفع منها هنا أكف يعني إنما يدفع منها هنا. لذلك إحنا من ناس لو رجأنا إلى الله عز وجل لكن إحنا للميادين فوكلنا الله إليه إحنا رجأنا لميدان المدين هو ليه? مش عادة اني هنعمل يا طيب احنا عايزة الموضوع دخل الناس البيت التالي ازاي? هم رضيبوا في الشاهد. هندخلهم ازاي? قولي كينا تقدون الحق الذي عليكم وتسألون الله. اه شيخ دي استكانة وظلمة. الرسول اه? قولي ما يقول له الرسول وقولي بيعمل الاستكانة يعلم ان احوال الرعية لا تصلح الا جميع. إخوة ما نحبه في الجماعة أو ما في الجماعة أفضل مما نحبه في الفرق إذا شغل السابق الثانية قال كده ظلم ستين سنة ولا فوضى ساعة ظلم ستين سنة صد ولا فوضى كان ساعة أحد بس لأن الساعة الفوضى دي تفسد ما ألم تفسده في ستين سنة لذلك إنت شوف من يسلم سنة ولا يبتتلات أبراك نستبدل الامر بالخوف. تيجي دي الناس دا يعنيوا على بوتهم وراء على اموالهم وراء. تقعد في حال البلد مش عارفين تقول حسنا. دي يقول لك دخلوا هنا افتحموا. انا هفتحموا. خلاص? دي وقعدوا انا افتدخل هنا. اه. في ناس تانيين يعنينا اللي ايه? اللي لو افتحموا تحديد. هنوعد الشيخ حازم في مناطقنا يتجي لا لا. هو يدخل انت ماذا يدفع عنه. تقول لك ده شفت الامر ايه? طبعاً يبقى العامل يا إخواني إنساني ماذا ترصنا كبيرة الآخر؟ البلد على شفا وحرب آني قسام تشكت وتتفرق والناس روحي ماترت جاء الله يتوّر بتاعك من أهان سلطان الله في الأرض؟ أهانه الله؟ طبعاً الناس سميت بيلاً إنه الكلام ذا في الأول مونتش هذا النيل؟ في الأول تقولوا ليس العسكر كذلك هذا قد يدين ربنا سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم قد تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي ولذلك استغفر الله وصبر منك أي أرض قلت له الله عز وجل تشارك فتنة وهذا دي هو اللي بيصدر معنا مئة حديث التحريم الخروج على الحاكم الصالح لكن يقول الكلمة عند السلطان جاء يعمل ضم المهدين لماذا لم تخرج الا الان دلوقتي بس اللي خرجته لما لقيت الناس كلها بتصرخ على واحد مش حد ضايع ما تدفعش الواحد يقف يقول لك انا روحت ايه ولا تشد الكلام لما لقيت الناس طلعت كله كله طبعا اسمنا خلاص موجود؟ من له 100 سنه مظبوط من قال لماذا وكلمه الحق يا عند سلطان جاع عند قصر مكان عنده ايوه قل ربنا قال سيدنا موسى هادي فرعون ان ذهب الى فرع يقولون يا أخوة لربنا قالوا ايه؟ قالوا أنا ربنا من أحد فأقول له قولة اللي يجيناب ما سبح اسم ربك الأعلى بلقول سبح اسم ربك الأعلى قولوا ايه؟ دروح أروا بتشتموا بتشتموا بتشتموا بتشتموا كلها اللي حصل مش ممكن تقس على حالة واحد للناس حوالي بعد استقرقت بلد اوكرانيا تسع سنين عايزة. اعرف اوكران دي كن انتوك على عامة كده. ماستقروش عميز جمهورية. كل مجلس جمهورية ما ده مش عايق ده. مجلس موليويا شيء. لسه الادوتي كان عندهم في الايام اللي فاتح دي. اقتحوا مجلس ليه? مجلس النواة. مجلس الشهور عميز. وهاتك ضارب ولو المنظر دي بقى الحديد. دي بقى ربي يعني انا عملاش في بصري. ضارب في ما يسوف. لو ربنا اعلم بصراحي من المالي احد. وزيك حطينا منهج. طب العلماء وعلماء السنة عملوا بينا. المهم احمد كتاب وصول السنة. قال ومن السنة اللازمة التي منترك منها خصلة ولم يؤمن بها لم يقوم من اهلها. شوف قال لك الامور حسول لك امور من اهل السنة. لو انت زد واحد ان انت مش اهل السنة. والسن هو الطاع على الامن. وامير المؤمنين البر والفاجر. ومن ولى الخلاف اجتمع الناس عليه خلاص ومن عليه بالسر اخذها بالعنف حتى صار خليفه سمي امير المؤمنين والغازوا معذ مر الى يوم القيامه وصلاكه خلفه وخلف من ولا وفي الاخر قال لك ومن خرج على من عمه المسلمين فقد كان الناس اجتمعوا عليه اعارضوا له الخلافه بالرضى أو بالغلب بعد أن أحمد ده كانت بعمل الدولة الكلام ده وهو كان ايه كان, كان بتاع السراطين ونزلك التريق ومن خرج فقد كان يستمع قراره فلأي وجن كان برضى أرض فقد شق هذا الخالد مش شهيد هذا الخالد وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخالد عليه مات مئتة جائبية ده مين اللي كاتب والله الكلام ده احنا قلناها في الناس طمع السائد يا شيخ خلاص احد يقول لي يا شيخ هذا اللي خارج طب نخلي عمي على ده نظام السائد مثلا لما يدخل واللي خارج طب ايه ايه من الاثنين هل احنا مطالبين انهم يمروا عشان الوضع نعم حتى ال10 اللي بيقولوا سنه كده بيقولنا بعدي وهذا اسم عند تلقيق الأحاديم الله كل الكلام ده طب إحنا اختلفنا نرجع للكتب السنة نرجع للكتب السنة وكل كتب السنة <تصفيق> عنده ما أصل مقرر عند كتب السنة عند أهل سنة كما لكن الأسب الشديد طبعاً إحنا الأمر إيه؟ السايفة ضبعاً عند حماسه للنفاع عند كثير الناس الحمد لله الناس بدأت تعقيد أهل تعقيد وترجع عند الحق وتعرف ويقرر منهج عين ناجس وزلك انت. شوف الان يا اخوة. لما تلاقي شك نقول لك تخرج من من سنة. وده تقول لك ما تخرجش. تعرف ان ان الضلال في عقل الضلال ان تعرف لما كنت تنكر. وان تنكر لما كنت تعرف اياه لات في ان دينا الله واحد. دينا ربنا احنا نتعامل مع واصف. مش مع اس. سميه اي اس. خلص شيء दिस يساعدني اقعد ورا طيب اسمع هذه الفاتحه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارئيت ان قامت علينا امراه يسالون حقه ويمنعون حقنا فما تأمرنا ودين عنزه في صحيح مسلم يهما امم وحقنا احنا يمنعونا حقنا ويسألون يسألون حقه ويمنعوننا يمنعون حقنا فما تأمورنا فأعرض عنا ليس ثم سأل فقال النبي صلى الله اسمعوا وأطيروا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتوا إنما عليهم ما حملوا إيش يساموا ويساموا وعليكم محبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ائمتتكم الذين تحبونه وهو وتصلون عليه يعني ايه تصلون عليه ازاي تدعون له ويصلون عليكم شوف دي حب انتباذ امير بتحبه وهو بيحب الرعي انت بتدعي له الذين تحبونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم بغض, بغض من المطرفين لأنه شعب يحبه ولا يحب الشعب وهو رعيب تقبله ولا يقبلهم قالوا للرسول الله أفلا منابزهم بالسلحة فلا محبوناش دولة ويقولون علينا بغض من نطلع لهم بالسلحة قال لا ما أقام فيكم الصلاح لا ما أقام فيكم الصلاح أي ما دام يأزلون لكم أن تصلي من عكس من الصلاة أفى المسجد أفى من صليش المسجد غير من يتبقى تصلي الصلاة قام لا ما أقام فيكم عليه لا ما أقام فيكم خلاص ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع النهد من قاح فكره بس فيه اللي هو بيفعل ولا تنزي أدم نه ولا تنزي أدم نه فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نزيل محذيفة على كنا في جاهلية من شر فجاء الله بهذا الخير بعد هذا الخير من شر فأخر الحديث يا محذيفة قال قالوا سم يكون ايه ايه أمراء لا يستموني بسنتي ولا يعتموني بهدي قال يا رسولة كيف أصنع إن أضربت ذلك قال تسمع وتطين للأمين وإن ضرب وظهر وأخذ مالك فاسمع وأطع الحديث طبعا هذا في مسلم هذا هذا في مسلم ضرب وظهر وأخذ مالك تعمل ايه؟ قال لك اسمع وأطع طبعا هذا كلام قال لك لحقول لك تتبع الأخوان وأنزلت ما <تصفيق> مالك بقول لك انا مع الحمد لله احنا من سنتين هذا الكلامات ما تغير لكن طبعا امر يعني كان حتى بعد الاطباء كانوا يعني اسمعوا في الباب يعني هاي بس بس شيخ طبعا هذا الامر ايه طبعاً, طبعا ان شاء الله بان من الاسبوع القادم بقيت الدروس اللي اقدر اخذ من قصتين من قصه انقر ايه اذا في الانسان كده إمت تعرف أن الفتنة أصابت قلبك سيدة عزيفة من يماني خبير الفتن هو الكنيسة الرسول معلمة وفتن كنت في جاهل فهل بعد هذا الخير من يشارك فهل بعد ذلك الشرق فهل تعرف أنت الفتنة ضربت قلبك إذا كنت طار حلالة كنت طره حرامة وحرامة كنت طره حلالة فأعرف أن الفتنة قد قلبك كنت تشوف أمر إيه؟ تقول هذا كان حلالة وحلل ان الحرب تعرف ان انت هي اللي تفوتيت في نظره في القلب ان العقائد في دين الله الله واحد على تغيير في الدين سؤال مش سؤال اتفضل الصوت خلاص لا السلطة المطار عزيزيلا بأنه لا يمثل الشريعة في القدر ولا كثير أنه في مخالفات كثيرة جدا الأول مادة من أكبر مصر دولة ديمقراطية ديمقراطية يعني حكم في عالمين اللولة للشعب ديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب المادة الخامسة قلت السيادة للشعب وهو مصدر السلطة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضرية السيادة للقاملة بين سنوا وما ليس شورى ولا حق التشريع ولاصر بالعالم سبحانه الله هو جيت الاعتقاد المعصوم نه انت ما قلتوا النعم كده يعني لو واحد لو واحد نصراني ارتد عن الاسلام ده حريه الاعتقاد معصومه اختيار رئيس الجمهوريه ان يكون من ابوان مصريين فقط قبل كده كان بينص لازم يكون مذكر يعني لو جينا بطرس ولا جيحانه ولا مش عارفين تقدر تعطلب? قلت الصور بنص عليها. انا قلت الصور يقول لك مليش يقول لكم الاباوي المسقيين. سمي عن ما شئت. طول الله صدق امر مستبع? قلت مش مستبعت. لازل انتخابات بحيز بيان فلان نزي بواحد بحيز بيان مفتتة اسوات الاسلامية والنصارت بواحد. وانتخابات عالين فوز فلان الفلان. تقدر تعطلب? دي العالم كله يجي حارة. قلت اشتراعين انتها مش لادوا الانفراضية لازم تماكنها. الان يا اخوان نيجيريا 80% مسلمين والرئيس عندهم ايه؟ مش عارف خلاص وطبعا انا اقبل لزمه السدر الشعب وليس الطرب العالمي في دي معقوده صوت في ايه؟ هل هل في موضوع جدع تقدر ممكن اتفاوض؟ انا اقبل شيء ولا ما اقبلش شيء ولا بعد لك اسيدي فرق بين التمريد والتمرين فين تقول التمريد خلاص فأنا رمع فأنا فأنا رمع احنا نروح على العمود ولا زي فضل الرمح كل يعني ما. لسه طبعا حقنا عشان يكفيه من اختلافات. اه لا يبقى من الناسين فأنا ما ذكرني هذا. يا ناس? حد الشرعان صوتها? فيه ده? مانضي اولماء تكلم. قلوناميان ما الشيخ احد اولماء. كان معهم قبل غير طبعا. اول ما تكلم. عابو ده اه كبر في السيوم. هذا لا ينفع معه. ما هو أنت الأرض التي أنت تسطوط الحق أيام من رئيس المخلوع مثلاً نعم؟ و أنت هتقول يا دي؟ كالأكبر دي؟ أقول لك الشيء يكون بالله عز وجل أقول الآن أنت تكون قرار؟ تضبين؟ أرضي راح أقول أولي السيدة للشاعر؟ أولي السيدة القانون؟ طيب إحنا يوم ما على الرئيس المريض؟ وانك اصدر قرار ان الناس زعلت روحوا على اعمال ومسهرات عشان خاطر ايه قلنا لك الشرعيه طاولا معتدي على حق رب العالمين في التشريع حق ربنا سبحانه وتعالى في القوانين والحكم الحكم مولاه هو هذا تصخر بنفسك هذا الحكم الجاهليه يا هو من احسن حكم اللي لو في حكم جاهلي هل تقبل الحكم اللي هو هذا طيب يا اخ هل الدستور ده ليس بيستجيب للسماء هالنزل دي سنجلي من السماء؟ عشان ما دورتهم نعم تشي الجنة، ما هالنزل دي جنة؟ هالوحد؟ يسمي الكلام بشر والوحدة تحمل، لما تعمل مادة لنصروا الحق لهم الاحتكام لشراحيه ده دوط لما تقول حرية مبارسة للشعائر الدنيا، المسلمين واليهود المسلمين والبساط، ده حتى اليهود واليهود عليهم في مصر مئة لو حطوا ممارسه الشارع خاصه بينك معبده مع الدستور وبيقف لي ده انت تحطها ازاي وتقبلها كاندزه يبقى انا بقول لك لا عقوبه الا بنص دستوري او قانوني يعني مين اللي بيحط العقوبات دلوقتي الازال ده عقوبه مش عقوبه من الدستور والقانون لكن ربنا العليم سبحانه وتعالى لا طب قال لك احنا حاطين الماده الثانيه في الدستور اللي بتنص ان ايه ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد رئيسي خلاص? الرئيس يعني فيه مصادر فرعية تاني. يعني مش مصادر واحد. طيب قلت احنا عقوم مادة مفسرة ايه. طيب الدستور دي يخلنا يبقى عن ايه قواعد قواعدة بيمين وبعد فيها عليها قوانين. فاحنا عايزين ان يحكي القدوم بس الخمر. خلاص? احنا تبدلين انا نصب ايه? في الدستور. من اللي له ان القانون ده يبقى بقى, بقى شوافق الشريعة او لو وفق الشريعة حاطين مادة مادة مية مية خمس ان المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي لها الحق في الفصل في صحة القرار ان القانون دستورية مش دستورية محكمة الدستورية بس طب والازهر في رف المادة بتاعت الازهر يؤخذ رأي اتباع القلمات رأي وقلتش في مادة هادة ان القانون بتاعي حنحرم الكمور ده نرجع للأصغر فيه. لا. انا جيوء خضراء من اللي هو حق الفاصل? المحكمة البسطولة. معنا نستعلي وديك صلى الله على رسول الله. انت لو اضعت النبي وعاصل كل اهل الارضة. حيصلك ربهم? ليه ما اضعتش فران وفران? بس. لكن لو انت اضعت الناس كله وعاصل انت يخلك عقل وانت انت بس وقت. ما تأخذ دينك موقع طول الله أصلي فراد لا, لا أنت بص وردي إنتردوا لكي العاملين أعرامة أعرامة أعرامة تقول الجنة ورد. طبعا أنا سؤال لو جي واحد يسألك الله ده ده الشرعي ده المصحب هل استفت الناس عليه؟ هل استفت الناس ينفعل؟ شارعه؟ ما يبقى الأمة مسلمة كلها بصول أصلي؟ أعراض؟ ما هتعاد أقول له ما فيه شكل في إسلام أصلي وعفل كلمة دستور ليس الأعرابية خلاص <تصفيق> الآن دلوقتي بصد كده لبن. الإسرائيل عندها دستور ما عنداش دستور ما عندها دستور عادي انت تقول لي الدستور زوجة فيه ربنا كل مرة تفتع عشان تشوفت الدستور في فرنسا ولا الدستور مصر ولا الدستور الله فيه مرة بس قال لما يقسم يقسم على احترام الدستور مش احترامي من ال... احترام مصحف مثلا ولا على احترام دستور يقسم بالله بكلمه الله بس اللي ذكر بس طب حريه التعبير مقفوله مع عدم تعارض تعارض الانباء والدستور طب والله سبحان الله على ما نص الشرطه تعمل قانون واحد انت ازاي ده نص الصحابه طيب مش ده طبعا بس وزير او محافظ بس لا مش وزاره رئيس دوله, هي على دولة هي هيقسم على الدستور ليس من الاحترام الدستوري الدستور اصلا ما. فيه ان انا بقول يعني حكم الشعب الشعب والشعب بالقضية المعنى هي أن الحكم إلا بالشعب بالقضية يدوم على ثلاث دقائم السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة التشريعية اللي بتشرع القوانين لمين؟ للشعب زيك وينص على كيف الدستور قال لك أن مجلس النواف ومجلس الشورى هو له حق مين؟ حق التشريع وقال لك أن الشعب هو مصدر مين؟ هو مصدر السلطات الثلاثة ماذا بقى رب العالمين؟ الشعب وعي شعب. عيش ربنا سبحانه. السلطة القضائية مين هيحكم بين الناس? قلوا انه القضاء برده. سلطة التنفيذية الشعب برده. قل لي ماذا بقي لله? ماذا بقي لرب العالمين سبحانه ولذلك احنا لا نقبل عن الشريعة بديلا كاملة ما مفوت فيها. ما مفوت اللي منهم ما فوض على المقصود لما حوجس بشيء يبقى الضريب 3 سنين اكل اوراق الاشياء ده بيقول فوض كويس على اي امر بس ينزل على القدر ايه وانك والله باجل كده او كده الرسومه هتكون رفض كل حاجه خلاص كده كل الورق كل الورق ما ما يا اخو مصر انت انا ايه يعني ما فيش ما فيش هنيجي يعني مثلا نقول ايه مريعه عامانه انا انا عايزك تبقى انت ايه انت في يكون أنا أقول لك أنا وخي لك كلامه قلت لك أنا محترم أنا في نوع تسألوا أقول لي إزايش هيك سبيل الشعب السليب طعمون سأل بص أنا أقرب الكلام دي هل أنا أعتقد لو أبيت ربنا أقول لكم رب حوليت الاعتقاد كل واحد نصراني مسلم مفتد على الإسلام أنا وأنتي نعم في الكلام دي فأنت فنت سألوا وزيتنا خلافة فقط من الخلاف بنا من أي أحد ايه وانا أقول لي كلامه بني يا من ليه? وانت نزعتم في شيء انفردتوه. الله ورسوله كنت انت قمني بقيمة. ما في نزاعه? وكل بساطة. لكن اخذ من شيء الله وفلان اهل وفلان وهم بالعجب بالكفر. فنت اندخلت القرآن لاني ما يحمد كده واحده بس. يا احمد كمين? كانت مفرادهين. هل يبقى الناس كلها اللي على حقه وده ما حده كده على باطل? لا. وزلك مبارك هذا الامر علماء كثيرين افتوا جاءتك. خد ريفتك. باطل لو أمن أنت لو ما تمشي نرفع عن هذا الدستور أنه هو العقل في مدى المداجة هيكون بعد الاسمين في الأسير الأرض إذا هو مش محجد وهو شخص قريبك دي يا أخي دي من قال هذا؟ وهنت بإسم الدستور هو حق خط في المدى يا أخي ربنا قالوا لي من موافقتكم لا يظهروا كي ما لقش من احد. ما المجامل اخر شي خطر ديني. هو احنا ده, ده, ده, ده امر متحقق ولا غير متحقق. ما هذا امر ظني. فاحنا هل احنا ان انطبقنا الشرق لعدة دور ما لا تفعل عني? لا. اللي فعل هذا. او قلب هزا ده نتفره. مش هدوش احنا هنصمك الاب كده ايه? يقول لكم انا ما انظر فيه الله فيها ايه? وعطيتها الناس تخصص حكامك. هل نقول شو? ده اقول يعني يعني انت انت دلوقتي هتطبق الدستور خلاص والناس دي قال من الارض مش مقسم مش مقسم نعم من قبل الناس ده في الماده التانيه ده لا يبقى الله كنا مدنيش عادي برضه مش قابل اهو والبلد منقلب والامور مش مستقره انا بقول لك ايه الامر يعني ان الاهرام هتهدم مش خلاص يعني برضه لسه مظاهرات وقال لك احنا برضه حتى بعد قدت ليه مشي مش, مش قابلة؟ قد أشياء فموش الله أهم أمر البلد في أمر ظنمي هل أنا أقبل الشدة أخوين أقول رباه دا عشان أخذ البلد وتبسامش أكثر بالله؟ فعشين مفادر ما شايف أتبروك البداية يعني البداية بعد كرة يعني طريق التطبيق الشريعة بعد كرة يعني يبقى والصلاة والباركة الله فيه لا يطبق شرق الله لمخالفة أمر الله رسول ما الأمر واحد المسلمين لو ما دخلوا بلاد الاسلامية عموا ليأس أنا رغمنا نتضرر في ضروا التكلم في بلاد التشريع مش بعد كده تضرر انتا كن في كده. لكن بعد الان صحابة كنت كله بلد يعني ويأي قل لك الله عشر لاحفل في المناس البلد دي إحنا نتضرر معهم في التشريع هم خلاص وإحنا هرونا جميعا أنت الأمر أنت وذلك إحنا كنا يا أخوة اللي اللي بي فيه كون من منا لا يوط تطبيق شرحي يعني اللي يوفو ت لكن شرع اللي نطلبقه ازايه؟ فطبعا بعض يقفوا على الله لحنا طريق السياسة فعملنا احزاب وقسمنا الامة ودخلنا في السياسة السياسة للتنازلات لا تنتهي قال لك السيدة تنقل في الانتخابات بل فيش مشكلات مع اني كانوا لك ان الراسلين نبناه في القوم واني واني وامرأة وميه؟ امرأة طيب انتوا ما كنتش تتبعوا في قنام مع امرأة وده بتطلع طيب بص انت عدد التنازلات اللي احنا نزل ولسه سقف التنازلات سقف التنازلات شغال طيب احنا قال لك والله طيب احنا مجلس الشعر عشان نطبق الشريعة في قانون واحد مجلس الشعر عامل وطبق في الشريعة بس ما خدش وقت هو لو خد ساعة واحدة بس طيب لما رحونا بالزباط الملتحين قالوا انا عزي القانون بس انا ارجع الوزير للدخلية طيب مجلس الشعر قالوا فيه ان العين تدمع على شنوده ان القلب الاهزة ده يخلنا. وقال لك احنا طب احنا دخلنا في السياسة. الناس العوام حبيتهم ولا ولا محبة الدين ولا بيحبت عنهم. مين يخلنا الكحة زيادة فتنتم احنا انتشرك ولا ولا. ما انا اسأل انتم لسه انتا قادره وقول تمشي في الشبكة وفي انتا حال الناس. الناس ازالت حب ولا ازال قعد من الدين. ازالت هيبة العلماء يا خضايا كلمات مارك الوافز. قدنا هيبة ومشيخنا. انا لهم هيبة. انا من عالي بقول لكل دلوقتي. ولكن ده خرق ده كبر في السيرة ده ده ده طالب ترعين قلوا فيه ده احنا كلنا خوش المسجد ده قابل بيكوا تسلم عليهم وبعن الامر فيه دلوقتي طنعهم وطنعهم وطنعهم ده معه وهو ما نسع خوشي تخبر احنا ربط نازل مرشح ضد ويطلق العملية هيه في الامر ايه ده طريق السياسي طريق النابل يسلك طريق الدعو نحن سنتين من دورب يكون الناس نعلمهم الدين الناس اللي يقعد قدام الناعين اي قلة كم واحد اخوة؟ ثلاثة انواع واحد رجل مسلم والتزمدين وقال ما فيش حاجة مش كيف. وانسان تاني على المانوال ده يقعد بيسمعه والاغلبية عوام العام بتعملها فيهم وعطوا الرضول عشان تتعلم تعلمه. متعلم عقده السليمة لو شاف مين حتى بيكلمه. بقول لك انا لا اخوة انا مسلم وعندي ربا فيه. وزيك احنا قلنا يا اخواتش كده. اللي الله هلا يوغيه يا موعد قومي. الفساد خرج منها قلوب. والاصلاح لازم يبدأ من اين? لازم يبدأ من قلوب. فاحنا مز... احنا سلكنا السكة الغرض. واعلم مرضو بسه ماشون فيها. خلينا خليوه ماشين. ما نقول لكم خليوه ماشين. حيرجع بعد كيه والله يخلنا تقنع. ولازم نرجع لمن؟ للدعوة. الشيخ حلم صلحة باسمعيه ابوه كان خد اربع اربع دورات من الشعب. اربع دورات. بعد كده قال والله لن يخرج الاسلام من تحت طبة البرلمة. لا يمكن يخرج الاسلام. تحت طبة البرلمة. لان ده صليق النبي. طريق رسول الدعوة. طريق رسول اين؟ الدعوة. اذا ربه عشان يمكن لان اشتره. واعلى الله من الان عامل الصالح لا يستخفنوا كما استخف الذين من قبل ولمن كان لهم دين فتمكين وتجدد ولو بدل انهم بعد خوفهم امنا شرط ايه لا يشركوا ولا في فين فين يا ابو بكر لو في اللي بيعملين يشوفوا الاشياء في بيقولوا الناس ايه بيقول يا بدوي بيقول له سوق لي ابو حسيني سمعت واحد من بيقولك ان حكم الشريعه قال قرم عن طبق عنك وتبقل اللي عن زواني تنص الأمة ازاي؟ الرسول لو خانت تلتراشر سنة في مكة دعوة للتوحيد بس بس الأمة تتربع على المسلم المسلم مش عارفين معنى لأيها مش عارف, عارف عقبته أصلا تتربى ازاي؟ وبعدين العوامي يا أخي بتبقى الله فيك إنه هو إحنا ربنا تبقى الله أنت لم احنا بخاطب الناس الكويسة اللي بتصلي ما عايزين اللي في الخمارة والإنسان اللي بتالي عايزين فيك شباب مغاربين يجيهم من الدين لحبيبهم تاني لكن لما باحنا نبقى مشاغل وانا احنا نبقى مشاغل لما نبقى انت عنيف عشاء صوراجي واحدة احنا هندوسه بالجيزة وهنتفى علينا ومش عارف هنعملو مش عارف ايه احنا شوف اعملو ده هتفوا علينا اقدمون بالجيزة احنا خلين يا عمي ده روميسكو ده هذا الكلام من ربنا فلما رحمتنا الله إلي انت له المموت فلو انت فضل قليلاً قلبي فانفضوا من عمله فين يا أخواني يطرع الشيخ الذي يبتسل يا أخواني والله تبتكفه الشريعة تبتكفه الإسلام ليه الإسلام ذاهبين تبتكفه الإسلام لكن يقول يا أمريك مفار وهذا خاندهم شعبين وهو لازم يسعون خلف النصار لله علينا هذا اللي أعنس أنت مش تسمع ذلك بطارات ولكنك أعطي على المسطنة ولكنك في الشارع الصحة ورغت الشيحر والصوري هو أسد الدعوة هذا ليس يعرف نمري الدعوة هذا ليس يعرف كل أسأل قاعدة تسمعين للأمور؟ يقول الأمور دي رفعية ولا؟ والأسائل لنها؟ ما أنت أرى؟ دي أرى بمشي، ما خربتوها؟ ولا خربتين؟ دحنا دحنا دحنا، شب الأمر يقول لأخوان الدعوة والنسة كمشي كان تراخل قبل الانسان اللي كله الناس كلنا بوضاري. انا قبلت اخوه وباعدة الاخوة. الى الان متعادلين بضبط نفس حقا. اننا هلت? الاخوة ابحن جيب سلاحي. ميجي عال من التحرير. عشان جيب النبي اعمل كده انا? عصول لما قاتل فيه نبي قاتل من قبل المسلمون مع بعض. مصري جاي سلاح عشان يطهر من عشان يموت في سبيل الله عز وجده. المسلم مع المسلم قالوا والله هدى احنا سخطى بيجي الضحر والبنعم ده تاخد بايه؟ تحبوه في الإسلام؟ قالوا انت جاهد دي ليه؟ انت حلمك الإسلام لكن احنا بدلا ما احنا نجيبهم عندهم احنا اللي ايه؟ في اقتلاف شباب الدعاء بدلا ما نقول له باريس اقتلافات في الكلام ده اللي ده احنا هو اقتلاف صغار الدعاء الأوقاف هم نفسين الأيام في, في القابل من قابل الدعاء من هادروا قد أبعاً بعد ما عملت فتح البلد بيت نقابة الدعاية مستقبلة ونقابة الدعاية لسا مستقلتش ونقابة الدعاية الأصلية ونقابة الأئمة الصغرة الأئمة ونقابة الأئمة الكوار أبداً ونقابل... ما انت تت... تقوله ت... ده كل واحد دروا قد يعمل ايه؟ اقتلاف أخوات السابق أخوات قوتو حتى يدخل في الموضوع بولك انت طبخش مين لا بيخ انت تعرف هو شرعله طبخوا اساله بالله عليك بيقولوا شرعله طبخوا طب شوط عليها ربنا اساله بس ان انا بيقولوا ده مش متاحل ايه طب ربنا بيقول قرنا في بيوتكم شرع ربنا تضع في مظاهرة وطلع طبعا مصورها كده بمسكرة مصحف قدامه واحد طبعا واحد عادي شب نص كده ايه نص الجزء الفؤالي كده ايه طبق شرعة ربنا يا اخوانا هو لقد تجلل الله على الميدان بنتجلع الميدان وميدان عاد زي ما هو ما ربنا تجلع على الجبل لا انداتي بنتجلع تجلع رأيك الله في الميدان مسيرة سلمية مرخصة من رب العالمين يقول لك دي بو خلافة بتاع الإسلامين بس المبتد شأن على, على التانيين اللي تطفعوا فيه فالأمر يا خون احنا هو الدعوة الزب ربي قال وجاليهم باللاتي شوف قال في حسن وأحسن قال وجاليهم هي أحسن دي مع الكفار بلد مع أبو وعاصي هو ما عرفش أصلا هي الليبرالية والعلمانية وال... إنت زبك إنت اللي سبك تتحسن وعليه قدام رب اللي اسمها معانا تجيب دين. بل انت وترضى التظاهر حق مكفول لازم نأخذ ونرعه زال ونرغب الظلم. وهذا الشراب الزكي والطاهن. بس الله عليه العظيم. عفو العافية بسد. فهذا ردنا الى دينه مردا جميلا. الله ما الى دينك مردا جميلا. الله نستخدنا ولا تستبدلنا. الله ما اهل لمسرة ديني. اتعلنا اهل للتذكيل عيدا. من محفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من محفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وطلب السلام